اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرة اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وجيني وأهلي ومالي اللهم اجعل حبك أحب الأشياء لي واجعل خشتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا اقرئت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر عيني في عبادتك اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك فانت مولاي وولي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه وسلم غدا.